وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي كَائِنَةٌ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ ۖ أَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ذَرَّةً ۖ لَّا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا, من ذلك ولا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كتاب مبين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 غَرِيبًا أَن نَّبْهِ إِنَّ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن شَأْنَا قَصَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ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 وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته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 بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَا هُمْ مِنْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سدر قليل. ذلك بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا, وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم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 وَ مَ يؤمنِنُ بالِالآخَِ إِا لنعنَمَ منِنْ يُؤمنِنُ بالِالآخَِة مَِّ هو منِنها في شَك وَرببّك على كلُ شيء حَف قُِذِر النَّذينَ سَعَتُم مِذُون اللههِ لا يَمِكونَ وما لهم وما لهم منِ الطَاال ذَوَات في السمواتِ وَلا ف الأررض وَما لَهُ وَما لَهُ فيِيه مَا مِ آاشرك وَما لَهُ مِنهُ مون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العري الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذي الظالمون ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استغفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استغفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استغفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا فِي أَعْنَاقِ أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها بِمَا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن اكثر انوالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَما أَنْوالكُم وَلا أَولادُكُمْ بالَِّ تُقَِّبُكُمْ إِدَ نَزُفَائلِلَّ مَنْ آمن إِلَّا منَنْ آمَنَ وَوعامِنَ الصَّالِحًا فَأناائِكَ لهُم جَز بِْفِ بِمَاعَمِرُواَهُُمْ فِي الغرفاتِ آمِنون والَّذينَ يَسعونَ فيِي آياتنا ماجِزينَ أُناائِكَ فِي العذاابِ مشغررون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 وَإذاَا تُتْناَا عَلَهِمْ آياتُناَ بَجّناتِ قالوا مَا غذا إلاا رَجُ يُريدهْ يَصُدَّكمْ قالهُ مَا هذا إِللاا رجُُ يُريدعَيْ يَصدُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَحْبُدُ عَباءُكُم وَقالوا ماَا هذا إِللا إِفْكُمْ مُفتَر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوهُ وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا تَدْعُونَ ۖ قُلْ سَتُخْرَجُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَن تُخْرَجُوا أَبَدًا وَلَن تُحْشَرُوا إِلَّا عَلَىٰ وَجْهِكُمْ ۖ ثُمَّ تُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ فَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ جَهَنَّمَ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ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 شهيد قل ان ربي يقذف بالحق عنا من غيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل ان ولن تفنى ما اضل على نفسي واين اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب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 لا اله الا هو فانا تفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 فَمَن يُرِدْ مِنْكُمْ أَن يُضِلَّهُ فَنُذِقْهُ الضَّلَالَةَ وَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ فَنُسَدِّدْهُ ۚ فَمَن تَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور مَنْ كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزينهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك مِنَ الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 وَالنَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ يَأْرُونَ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ على فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْيَعِذُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ أَمْسَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زالتا وَل إزلَدَاء الأمْسَكهُماَا منِن أحدد مِن, أحد من بعد إنهُ كانَ حَليمًا غفُور وَاقُسموا بالَّه جَهدَ أيما لِهِم ل إيا أَهُم نذير لا يَك أَهد منِن إحدَ الأُم فَلََّ جأَهُم نذيرَّ زَادهُ إللا نُفُور يِْكبارًا في الأرض وَمكررَ السء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 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لا مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين